سنتهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم ما بعد حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم ويعني أحب أن أبشر إخواني أن فضل الشيخ متحة عشور إن شاء الله سيأتي في تمام الساعة التاسعة والنصف وحتى يأتي ذلك الموعد فأنا مع حضراتكم لو كان هناك أي استفسار لهذا الأمر خاص بالمعهد والا فكل القائمين على المعهد الله يعني يتعبون ويكدون وهكذا هو طلب العلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تضع لطالب العلم رضا بما يصنع إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن طالب العلم لا يستغفر له الطير في الحواء والسمك في الماء حتى الحيتان في أس... في البحار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم ورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا أو ورس العلم النافي فالعلم أيها الإخوة والأخوات شرف لكل أحد أن ينتسب إليه وكفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله وكفى بالجهل عارا وشنارا أن يتبارع منه من هو فيه كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله وكفى بالجهل عارا وشنارا أن يتبارع ما من هو غارق فيه فالعلم فالعلم قدمه الله تبارك وتعالى على كل شيء وخاصة علم العقيدة فعلم العقائد مقدم على كل العلوم لأنها هي التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة فما ما ربك وما دينك ومن نبيك إلا علم عقائد لذلك قال النبي صلى الله وقال الله تبارك وتعالى في آيات القرارة فعلم أنه, أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فواجب الإنسان أن يتعلم عقيدته واجب الإنسان أن يتعلم كيف يعبد ربه واجب الإنسان أن يتعلم كل أمور الحياة وكل مجالة الحياة فواجب على التاجر أن يتعلم أصول التجارة وأحكام التجارة والشراكة والبيع والشراء وواجب على الجزار أن يتعلم أحكام الزبائح ويعني الأمور هذه الأمور يجب على الإنسان في كل مدلات الحياة أن يتعلم جانبا من جوانب الفقه الإسلامي فيها فمثلا المزارع يحتاج إلى المزارعة وهذا باب في أبواب الفقه يحتاج إلى المزارعة وكيف أنه يزرع ويتاجر ويشارك في زراعته وربما شارك الإنسان أو زارع أحدا على أرضه وهو وقد وقع في خطأ كما يحدث عندنا في جميع البلدان من الوقوف مثلا في أوريبا مثلا <جزب> لا, لا, لا أختي الكريمة لم يبدأ بعد درس الأصول درس الأصول سيلقي فضيل الشيخ متحة عشور إن شاء الله الشيخ متحة عشور سيلقي درس الأصول أنا أتكلم معكم في مقدمة حتى يعني يأتي الشيخ حافظه الله تبارك وتعالى و و وإن كان أحد عنده استفسار فليتقدم به وده زاكم مثله إن كان أحد عنده استفسار في او تساؤل يتقول أننا جميعا نقع في تلك الأخطاء فمثلا عندما يريد الإنسان أن يذهب إلى المحل ليشتري شيئا تعطي للتاجر صاحب المحل عشرة جنيهات تقول له فك لي هذا المبلغ فك يعني اجعله أقسام يعني بدلا من ان يكون عشر الدنيهات ورقة واحدة فاعطيه لي عشر ورقات مثلا ورقة من فئة الدنيه ارادوا ليعطيك خمسة ويقول لك بعد ساعة بعد ساعتين امور عليها حتى تأخذ الخمسة الباقية هذه المسألة صحيحة ام خطأ أتوجه بالسؤال لمن في الغرفة الصوتي هذه المسألة أنت ذهبت بمبلغ من المال للتاجر فقلت له جزئه لي يعني ادعله في أر صغيرة فك لي هذا المبلغ فقال أعطاك جزء من المبلغ ثم قال لك ائتني بعد ذلك حتى أعطيك باقي المبلغ هذه الصورة صحيحة أم فاسدة هذه الصورة صحيحة أم غير صحيحة السؤال أريد إجابته هذه الصورة ومن لم يفهم الصورة يعني يقول لي أعد أنت ذهبت إلى المحل إلى البقال فقلت له اعطني مثلا كيلو سكر فاعطني كيلو سكر فقال لك ليس عندي سكر فقلت له فك لي هذا المبلغ معك 100 جنيه فك ليه المئة الجنيه ومعنى فك يعني اجعلها اجزاء صغير يعني بدلا من ان تكون ورقة ذات المئة الجنيهات اجعلها مثلا ورقتين ذات الخمسين او عشر ورقت ذات المئة فقال لك ماشي واخذ المئة الجنيه المجمدة ثم أعطاك مثلا سبعون جنيها وقال لك اخضي طلبك ثم بعد ساعة أو ساعتين اتني تعالى واخذي الباق هذه الصورة أكت المحمزة قالت أظن صحيح تقول أظن صحيحة المحمزة تقول أظن صحيح هل أحد عنده كلام يجب تسديل الداين أي داي أي داي الباقي عند لا, لا هذا يسلي. رجل يعني لا لا ما ما في مشكله هو سيعطيني لكن قل لي بعد ساعه وساعتين اشهر العلماء قالوا هذه الصوره لا تجوز لماذا لانني بعت او اشتريت مالا بمال والشراء دار نفسه جار نافعي بمعنى اني اعطيته مجنيه اعطاني مجنيه لكن اعطى اعطالي مجزاه ومؤجله فهذا التأجيل هو نافع فذهبت انا وانشغلت فمار يوم ويومين وثلاثة ثم حدث انقلاب في البلد وتغيرت العملة مثلا تغيرت العملة فبما استوفي بما اخذ ديني ويترى سأخذ بكم بيع الشراء أم بيع سعر البيع أم سعر الشراء هذه صورة الجميع يقول أنها صحيحة لكن هي في الواقع خطأ ومقاصد الشريعة بنيت على عدم الاختلاف بين الناس بنيت على عدم الاختلاف بين الناس أيضا صورة أخرى أعطيتك مبلغا من المال عطيتك مبلغا من المال وقلت لك خذ هذا المبلغ 500 جنيه على ان تعطيني 1000 كيلو رز عندما يحصد الارز تعطيني 1000 كيلو ارز عندما في مصر يقال له طن طن ارز على في وقت ان يحصد الارز هذا الكلام قبل حصاد الارز بشهر مثلا هذه الصورة صحيحة ان باطلة اعطني طن ارز خذ 500 جنيه واعطني طن ارز بسعر وقته بسعر وقته يعني اذا كان بقى 20 جنيه اعطيك 1000 ونص يبقى انت استوفيت حقا اذا كان ب300 جنيه اعطني 200 جنيه يبقى ان اخذت حقي هذه الصورة سليمة ام غير سليمة على انه سعر يومه سأخذ الارز على انه سعر يومه شوف العدد جدا سأأخذ الأرز على أنه سعر يومي هذه الصورة صحيحة أم غير صحيحة هذه الصورة أم عمر بتقول سليمة ويخت أم عبد الرحمن بتقول باطلة وأم حمزة بتقول لم أفهم وأفهمها لكن أنا معي مال معي مال نعم انا معي مال وليس عندي ارز وانت عندك ارز فانت تحتاجين الى المال وانا احتاج الى الارز فجئت وقلت اعطني خمسمائة جنيه وعندما احصد الارز اعطيك الف كيلو ارز بسعر يومه بسعر يومه يعني يوم ان يحصد الارز صناعة بكامل أرز بألف جنيه يبقى أنا فاضل لخمسمائة جنيه أو إذا كان بثلتمائة جنيه يبقى أنت تأخذ ميتين جنيه أو تأخذ بالخمسمائة جنيه أرز هذه الصورة صحيحة أم غير صحيحة بعض الأخوات قالوا صحيحة والبعض قال الله أعلم والبعض قال صحيحة والله أعلم نعم يقول بنت أبي تقول أعتقد باطرة لأنه بيع مالة يملك لا هو يملك هو يملك لا لا يملك ليه رجل ذارح خمس ست فافدنا من الأرز و يملك أرز عنده أرز اقتامة الله طلبة العلم تقول باطلة باطلة لماذا باطلة الاختامة العدد تقول صحيحة الاختامة الله تقول هذا بيع العين لا هذا ليس بيع العين الاول اقتامة الله طلبة العلم تقول باطلة لماذا ما سبب بطلانها ما سبب اطلانها اي شيء في ريبر أي, اي شيء طيب لحظه الاخت ام عبد الله تقول هذا بيع العين لا بيع العين يختلف عن هذه الصوره بيع العين يختلف على هذه الصوره بيع العين هو البيعتان في بيعه بأنه مثلا أذهب إلى الطاجر فأقول له اعطيني ثلاجه اعطيني ثلاجه بالتقصيت فيعطيني السلاجه بالتقصيت يعطيني الثلاجه بالتقصيت يعطيني الثلاجه بالتقصيت, يعطيني الثلاجة بالتقصيت ووقعت على Russellate الأمان بثمنها أربعة عشر شيكا أو إيصالا الإيصال بمبلغ مئة جنيه ببنى ألف جنيه على سنة بخلاص أنا سأأخذ السلاجة وأصدد له الأقصف على أربعة عشر شهر ثم لم أأخذ السلاجة وقلت له أنا في المجلس اشتري السلاجة مني فقال لي بألف جنيه مثلا هذا بيع العين بيعتان في بيعة بيعتان في بيعة واحدة فهمت صورة بيع العينة فهمت صورة بيع العينة أم عبد الله أم عبد الله فهمت صورة بيع العينة نعم يبا أنا أردت أن أشتري تلاجئ يعني أنا الموضوع, الموضوع كله إيه إن أنا عايز فلوس أنا ريح لراجل أجيب منه فلوس طيب لو اخذت التلاجة من عنده ثم ذهبت الى تاجر اخر فبيعتها له الصورة صحيحة ام غير صحيحة هذا الصورة صحيح لماذا لانها ليست, بي... ليست بيعين السلاجة، اشتريت السلاجة ثم اخذتها فبيعتها في مكان اخر ليست بيعتان في بيعه اختلف البائع عن المشتري اختلف البائع عن المشتري انما البائع والمشتري واحد فهذا هو الخطا نرجع الى مساله الارز بعض الاخوات قالوا الاخت فاطمه الزهراء تقول باطله لانها تكلم عن غيب والاخت ام عبد الله بتقول اليس الفصد التوارق ما يستقصدين قصد توارق أعتقد أن فيها ربا أخت عبد الرحمن يقول ممكن يتغير الثمن وهذه واحدة الأخ نظر أبو عبد الرحمن يقول غيره صحيح لكنه لم الأكتور محمزة تقول ثمن الأرز سوف يتغير جزاكم الله خيرا والأخت بنت أبي تقول لم يحصد بعد نعم إذن هناك آه نعم كنت تتكلمين عن عن المحل عن فك الفلوس طيب إذن هناك أمور مجهولة في هذا البيع هناك أمور مجهولة في هذا البيع وكما قلت مقاصد الشريعة ما أصلها عدم الاختلاف بين الناس فأنا أقول لك أريد أرس فجئت في أول الأرس يعطينا ارز تقول لسه ليس بعت ليس بعت الارز النهاردة بألف جنيه فضل رجل يؤخر في, الس... في, في, البيع, في البيع في البيع حتى صعب سعر الارز الى الف ومتين جنيه ها طيب الت... اردل الذي دفع المبلغ من المال يقول لو كانت معي نقودي لكنت اشتريت بها ارزا بألف جنيه يقول لك سعر الارز الف ومتين جنيه يبقى اذا في خلاف ثم انه لم يحدد سعر النوع والأروا fits لم يحدد النوع ولا السعر لم يحدد النوع ولا السعر هم حددوا الكمية لكن لرنا أنهم يُحَد أسعر لكن طيب لو قال fact that take 500 جنيه وعطيني طنه أرز بها بالـ 500 جنيه والأرز هذا فالأرز مثلا بـ 2000 جنيه لكنه جاء الله أعطيني طنه أرز entre 500 جنيه ووافق هذه الصورة صحيحة أم غير صحيحة والأرز يجيه وقت الأرز بقى بألفين جنيه أو بقى بثلتمين جنيه هذه الصور صحيحة أم غير صحيحة أم حمزة تقول غير صحيحة الأخت عز أم أحمد تقول صحيحة بارك الله فيك بنت أبي تقول صحيحة بارك الله فيك إن وافق البائع نعم ثم الله أم تقول غير صحيحة لا هذه الصورة صحيحة ما دام هناك نفي الغرر عن السعر وعن الوزن واتفاق وعدم اختلاف فلو انا مثلا في هذا الوقت قلت لك اعطني نعم إنما البيع عن من منك اعطني هذا الجهاز الكمبيوتر بدون بدونيه بدون أي فيه شيء لا, فيه لا شيء فيه ولكن هناك يكون ربا خلي بالك ان ربا لا يكون الا في ستة اشياء اشياء مذكورة في الحديث النبوي الشريف وما عداها لا ربا فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبور بالبور والشعير بالشعير والملح بالملح خلي بالك التاني الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبور بالبور والشعير بالشعير والملح هذه السته اشياء لا ربا في غيرها يعني مثلا لو قلت لك جهاز الكمبيوتر بتاعك ده وخد جهازين hazardous لا مش ربي ليه? لأنه خارج الأصناف الستة خارج الأصناف الستة الربع يكون في ايه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبور بالبور والشعير بالشعير والملح بالملح والطمر بالطمر يبقى ايه؟ يداً بيد يداً بيد سواء بسواء يعني مثلاً بمثل يداً بيد سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد ثواء بثواء اما البيع بالتقصيط للسيارات مثلا لا يكون فيه فائدة هل هو رباء بس... بش... لست... لست... لم افهم هذه المسألة البيع بالسيارات لا يكون فيه فائدة يعني ايه بيبيع بالسيارات بالاقصات مفوش فائدة ده ايه بيشكر ده يشكر يسهل على الناس فلما يعمل هو في البيع بالتقصيد الا من اجل الفائدة كيف طرف ثالث الترف... نعم, نعم نعم البنك يعني اه لا هذه صوره واضحه بارك الله فيكم هذه صوره واضحه و, و... ثم إنه ليس في فائده اخت ام عز ام فقط ليس فيه فائده فقط ليس الامر امر الفائده فقط وانما البنك لا يملك البنك لا يملك السيارة البنك لا يملك السياره حين اجراء العقد حين إجراء العقد ثم إنه هناك فائدة هناك فائدة ربا طبعا هذا واضح هذا واضح وهو ما يسمى بالتغطية نعم إذا هذه مسائل يجب علينا أن نتعلمها يجب علينا أن نتعلمها حتى لا نقع فيها كيف نتعلم تلك المسائل كيف نتعلم تلك المسائل كيف نتعاول للم تلك المسائل إلا من بروس العلم طيب الأخت معها الصورة زهب ونحن نعلم أن الزهب حلال لنساء الأمة حرام على رجالها كذلك وإنما الحرير المقصود هو الحرير الطبيعي ليس الحرير الصناعي طيب الـ الـ الـ الـ الأخت معها نعم نعم اتفق العلماء على أن التأجيل له نسبة وهذا كلام شيخ الإسلام المتايمية الوقت الأخ نصرى ببنى الرحمن يقول هل يجوز أن أبيع شيئا بثمن معين إذا كان الدفع حاضرا أما بالتقصيد فيكون ثمن آخر نعم أنت تأتي إلي وأنا أبيع ثلاجات تقول أريد ثلاجة أقول لك هذه التلاجة كريازة نشر جدم تقصيد بكذا وعندما كاش بكذا كاش بكذا وانت ما وما تريد فقال الشيك الاسلام الجميع في مجموعة الفتاوة قال واتفق اهل العلم على ان التأجيل له نسبة في الاربح طيب نحن نتكلم عن الدهب نعم لابد من درسة فقه البيوع لمن اراد ان يبيع ويشتري او يعمل بالتجارة ونحن إن شاء الله في بداية المتفقه سنأتي على هذه الأمثيل على هذه الأبواب إن شاء الله سنعرج عليها في كتاب شيخنا حفظ الله الشيخ واحد بن عبد السلام بالي حفظ الله ووسع عليه وبرك في علمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الأخت معها اسورة ذهب غواشة فأرادت أن قديمة أرادت أن تبدلها أرادت أن تبدلها نعم نعم لو اشتريت السيارة بالتقصيد من الشركة المالكة لها فها, فها جائز لأن أولا المال بعيد عن البنك ثانيا البنك لا يدخل طرف سالس نتكلم نتكلم عن السورة. هذه الغوشة دهب ده. ارادت الاختة ان تغيرها او يعني تخففها او تأتي بها جديدة على حسب الموضة فذهبت لتاجر الدهب وعطته الغوشة وقالت له خذ هذه واعطني واحدة بنفس قيمتها جديدة هذه الصورة جائزة ام لا <تصفيق> معك حلق دهب أردت أن تغيريه أو تصغيريه أو تكبريه أو تبدليه او تجدديه فأعطيطيه للبائع صبرا أخت فاطمة الظهراء بارك الله فيك صبرا بسؤالك وأرض الأسئلة واحدة واحدة حتى لا تضيع الأسئلة أخوات هذا الحلق من الذهب هذا الحلق هذا الحلق من الذهب أردت أن تغيريه او تبدليه أو تجدديه فذهبت لبائع الدهب وقلت له أريد أن أجدده فأعطيطيه له فأعطيطيه له أعطيطيه له ثم قلت له اعطني بدلا منه ثم عبدالله تقول جائز والله أعلم لأنه سيتم يدا بيد جائز لأنه سيتم يدا بيد نعم يا أختي لكنه انتفى هنا شرط انتفى هنا شرط مهم جدا أنه نسيت أنت تكلمت عن يد بيد ولم تتكلم عن مثلا بمثل مثلا بمثل وهناك سواء بسواء, سواء سواء بسواء في القيمة لكن مثلا بمثل في النوع في النوع بارك الله في القديم جديد 21 21 جرام 21 جرام 21 جرام 18 جرام 18 يبقى هذه الصورة باطلة طيب الصورة الصحية هي أنا أعطيك هذا الحلق خذ اعطني تمنه اخذ الفلوس في جيبي ثم أشتري به جديدا وبين الحلال والحرام كلمة سبحان الله العظيم بين الحلال والحرام كلمة أعطيتك المال ثم اعطيتك الذهب سوف تعطيني المال ثم اشتري بمالي اه ما احنا بنقول بين الحلال والحرام ايش كلمه حرف اعطيتك المال اخذت المال اخذت الذهب المال مالك في جيبك ان اردت ان تشتري به مني على العين والرأس أردت أن تشتري به من غير على العين والرأس حتى لا يكون هناك وقوع في الربا قال الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا يد بيد مثلا بمثل سواء بسواء فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت من كان يدا بيد يا وقت معبد الله هذا ما تقصدين فإن اختلفت الأشياء فإن اختلفت الأصناف تبيع ان كان كيف شئت ان كان هذا بيد يعني لو ذهب 18 بذهب ايش 21 اختلفت الاصناف اختلفت الاصناف اذا ابيع كيف شئت ما في مجلس الايش العقد ان كان يدا بيد ان كان يدا بيد اقول بارك الله فيكم سؤال اختي فاطمه الزهراء بارك الله فيها عشان كده يا بقول بقول عشان ما ننسوش الاسئله اكتب فاطمة الزهراء بيقول هل من يملك محلا مثلا واستثمر فيه بغرض بقرض من البنك بفوائد فهل هذا من رزق حلال ام حرام وهل يدخل ضمن يوريبا يعني هو جاب قرض عمل به محل المحل دي اتجاره وبيدخله مال تمام من كده ولا ايه بيدخله اتجار مثلا او باعه وكسب فيه يعني يعني هي الصوره هكذا اخت فاطمه يعني هو اتى بقرض فعمل به مشروع ما بصرف النظر بقى عن عن المحل او السيارة او اشترى الارض او كذا او كذا عمل به مشروع نعم بارك الله فيك خلص الله وسلم ما نبت من حرام فالنار اولى به ما نبت من حرام فالنار اولى به فاصل هذا المال والقرض حرام القرض حرام إلا للمضطار إلا للمضطار يا أخوانا كما قال الشيخ علي السلوس حفظ الله قال يجوز في حالة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها فمثلا لو, لو ظهرت شقة بجوار شقتك وأردت أن تشتريها فلا يجوز لك الشرع أن تذهبي لتأتي بقرض حتى تشتري تلك الشقة ولكن لو كنت مثلا أنا لا مال معي فحدث حادث لي لابني كذا كذا لزوجتي عذرا فحدث حادث وذهبت الى المستشفى فقالوا لابد من اجراء عملية وهذه العملية الجراحية ستكلف مبلغ عشرون الف جنيه يعطنى يا أخ عبد الرحمن يا أخ نزار أبو عبد الرحمن لم يعطنى يعطنى يا أخ عبد الرحمن لم يعطنى يعطنى يا أخد كذا لم تعطنى يعطنى يا أخد كذا لم تعطنى سلف يعطوني سلف يعطنى ألف جنيه لمدة شهر أو شهرين فأتيك به أو يعطنى جنيه أو يعطنى عشرين حتى أقدق أجري العملية الجراحية لولدي فلم أجد بابا الا ان اقترض من البنك ففي هذه الحاله شرع ادوز الشرع لنا ان نقترض طيب لو ظهرت لي شقه بجوار شقتي واريد ان اوسع فانا عايشه في عايشه شقه ضيقة وكذا وكذا هذا هذه ضروره لا طيب لو ظهرت لي قطعة أرض بجوار أرض وهي مدخل لأرض وكذا وكذا هذه ضرورة لا طيب أريد أن أزوج الولد في الدور الثاني وعايز ابن له شقة وعايز أصبها وزبطها وأجيب قرر هذه ضرورة لا كل هذه ليست ضرورات إنما الضرورة تتقدر بقدرها كما قال الله تبارك وتعالى إذن كأن لأنه إذا كان الشر إذا كان الشر أباح لنا أن نأكل الميتة في الضرورة عند الهلاك عند الهلاك إذا أوشك الرجل على الهلاك إذا أوشك الرجل على الهلاك سيموت سيموت لو لم يأكل وليس معه إلا دجاجة ميتة أباح الشارع لك أن تأكلها وتأكل منها بكم تأكل منها يعني أكل, أكل, من الميتة أكل الميتة عند الضرورة تأكل كم كم تأكل منها تأكل بقدر ما يقوتك وبقدر ما ينجيك من الموت يعني مش تأكل بقى وتقعد وتربع وتجيب السفن وتأكل, وتأكل الدجاجة كلها وتجيب السفن وتشرب بعدها وتسعي وتعمل لا لأن هذه أثبت الشرء وأثبت الطب أن فيها ضرر للإنسان فلو أكل الإنسان منها بكفرة سيصاب بالضرر أما لو أكل جزء معين فقد يتحلل وقد وكذا وكذا وكذا ويدخل فيها أمور ثانية أخرى فقد ينجو بإذن الله عز وجل هذه الضرور إذا أوشك الإنسان على الهلاك بسبب الجوع فله أن يأكل بقدر ما ينجيه من الموت من الميت وإذا أوشك على الهلاك وهو عطشان وليم يجد إلا خمر أجز له الشر أن يشرب خمرا بقدر ما ينجيه من الناس إذن الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها وهذه قاعدة فقهية يعني الشيخنا الشيخ متحة حافظه الله تبارك وتعالى في, في درس القواعد الفقهية لو ربما يأتي ويقدر الله عز وجل ويدرس لنا تلك المادة في درس القواعد الفقهية قاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها يعني كلما كانت الضرورة كبيره كلما كان المحذور حذره بسيط كلما قل الحظر. كلما عظمت الضرورة كلما قل الحذر كلما عظمت الضرورة كلما قل الحذر كلما عظمت كلما الحظر كلما عظم يعني على حسب الضرورة وعلى حسب الاغضاء وعلى حسب سبحان الله العظيم هذا شرع الله وهذا كل ما نراه من تلك الديون في البنوك وتلك القرود التي أسمها قرود وليست قرود بعض الناس عندنا يسمناها قرود جمع قرد وليست جمع قرد لأنها يعني تأتي على البيت بالخراب تأتي على البيت بالخراب ولو جارب إنسان ومعظمنا قد جارب ذلك لو أتى بمال فيه قرض والله عندنا في بلدتنا في مصر بعض الناس ذهب إلى البنوك طبعا الوظائف في العهد الماضي الوظائف كانت المرتبات ضعيفة فكان الناس يعيشون في ضيق فالمدارس مثلا يذهب إلى مدرسة ثم يأتي في آخر النهار فيريد أن يعمل مشروعا فماذا يفعل المدارس لا, يزرع لا يعرف يزرع ولا يحصد ولا كذا ولا يعرف الصناعة ولا النجارة ولا الحياكة ولا كذا فماذا يفعل كان يذهب الى البنك فيأتي بقرد ثم يشتري به ماشية عجول, عجول بقر أبقار ويربيها يأتي بالعجل البقر مثلا بمبلغ ألف جنيه ثم يعرفه يقدم له الطعام لمدة سنة ثم يبيعه بخمس ستة جنيه فبذلك يكون قد كسب مبلغا من المال والله يعلم بعض الناس أتى بالقرود بالقرود اللي هي القرود يعني وليست القرود أتى بالقرود ولم تفلح لم يفلح هذا المشروع وخرج منه بخصارة وركبه الدين بسبب هذا القرض فهذا أمر معروف ومعترف به ما قرض جار نفح فهو ربا ثم إن البنك يعطيك كيفية مكسب البنك ماذا؟ أخ عبد الرحمن ذهب إلى البنك فأعطاه وأودع مبلغ من المال 100 جنيه أودع مبلغ 100 ألف جنيه الله موس علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين لا تستغير بأخ وعبد الرحمن فقد يرزق الله عز وجل بأكثر من ذلك ولنا في الجنة إن شاء الله عز وجل إن لم يكن لنا في الدنيا فلنا في الجنة ما لعين ورات ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر إن لم يكن لنا في الدنيا فعدل الله عز وجل لغيرنا أما نحن يعني أخ نزر الله عبد الرحمن برك الله فيك فقد يرزقك الله عز وجل بأكثر من ذلك الأخ نزرب عبد الرحمن ذهب إلى البنك فأودع مئة ألف دني أودعها في البنك قال لهم خذوا هذه وديعة عندكم خشى عليها من أن تنفق أو تسرق أو كذا أو كذا وأودع هذا المبلغ في البنك ثم تركه ومضى قال له يا شيخ نزار ستأخذ فوائد قال لا لا أريد فوائد خذوها لا اريد فوائد الاخ النظار طبعا رجل ملتزم ومتمسك بدينه اما هناك من يقول اريد فاقول له بفوائد طيب هنعطيك فوائد بكام عشرة في المية يبا الاخ النظار اخذ فوائد الاخ النظار يعني غيره الاخ النظار قال مش هاخد انما غيره من من لا يعلم قضية غريبة قال طبعا هاخد بفوائد ده المت الف يوكلوني كويس يعني يعيشوني اخد لكل شهر ميتين ثلتمت ديني كويسين يعيش يعني يساعد في المعيش وظن أن ذلك توسيع عليه خلاص الأخ مشي وأوضع الفلس ثم انفره فجئت انا وأنا محتاج إلى مبلغ من المال قلت لهم أريد قرض قالوا لي خذ أريد مئة ألف خذ مئة ألف بفائدة كم؟ بفائدة عشرين في المئة يبا إذن خلوا بالكم القضية إذن هم أخذوا مني عشرين بالمئة أعطوا للأخ نظار أبو رحمن كم وأخذهم كم أعطوه عشرة وأخذهم عشرة طيب بأي باب من الأبواب كسب البنك هذا المبلغ هل يطرى دخل هذه المبالغ في مشاريع أم هي بعينها هي التي أعطها لي لو دخلها في مشاريع هنقول ماشي إنما هو لم يدخلها هو يأخذ كوسيط بين الطرفين أو كضامن ضامن لماذا هذا من ذاك ويأخذ مع أن الضامن يكون غارم إلا أنه في هذه الحالة غانم <تصفيق> الضامن معروف, معروف في القرائل الفقه أن الضامن غارم يعني مثلا لو أنا ضمنت احد الناس في دين عليه لاحد الناس وجاء ولم يسدد فأتي صاحب الدين ويقول انت ضمنته فانت تدفع للمال الضامن غارم هذه قضية معروفة في الفقه اما في قضية البنك فض... فضامن وغانم نعم فضامن وغانم غانم مش غارم الغرم من الخساره والغنم من المكسب ضمن ضمن ضمن البنك صاحب المال الذي الذي من اخذ القرض وغنم وكان المفروض ان الضامن ان الضامن ظالم اا طبعا ارحب بشيخي وحبيبي شيخنا الشيخ محمد ابو مسلم بارك الله فيه ومعذرة يا شيخنا ان احنا نتكلم في وجود حضرتك لكن هذا ليس وقتنا ولكننا ننتظر وانو دردش مع الاخوة في بعض المسائل حتى يأتي شيخنا الشيخ متحة عشور حفظه الله تبارك وتعالى وندق الله عز وجل ان يسر له كان موعده التساعة والنصف الان الساعة العشرة وندق الله عز وجل ان يسر له امره المهم نحن نتكلم يا شيخنا الشيخ محمد بارك الله فيك في أنه يجب على الإنسان أن يتعلم العلوم التي بها لا يقع في الخطأ يعني مثلا هل مطالب مني إن أني لما أجي أركب مصباح كهربائي مصباح كهربائي اللمبة انحرجت لمبة الكهربائي دي انحرجت فاشتريت لمبة عايز أركبه لازم أجيب كهربائي يركبه ولا تركيب الكهرباء اللمبة سهلة تركيب اللمبة سهلة انا لو ما تعلمتش لو لم اتعلم آآ تركيب آآ لمبة الكهرباء يبقى اذا مشكلة حاجات بسيطة اتعلم طيب لو مثلا الولد ابني الولد الصغير طيعي بسخن عنده شوية سخنية جالوا لي يدلوا البوسة معرفش أدل الود للبوسة؟ أخل الود وروح الصيدلية أو وروح للدكتور عشان يدلوا للبوسة؟ إذن هناك أشياء يعني ضروريات لابد أن يتعلم الإنسان أن يتعلم الإنسان ما يقي نفسه به من الوقوع في الخطأ ما يقي نفسه به من الوقوع في الخطأ وخاصة خطأ العقائد لأننا كما علمنا أن العقائد سيسأل عنها المرء يوم القيام فما ما ربك وما دينك وما النبيك إلا عقائد ما ربك ربي الله حقا الله أكبر ربي الله ربي الله إفراد الله تبارك وتعالى بربوبية توحيد توحيد عقائد التوحيد كم كسم؟ آه توحيد ألوهية توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات يبا خلي بالك أول سؤال ما ربك وما دينك وما النبيك ما ربك وما دينك وما النبيك أسأل عن الله وأسأل عن الدين وأسأل عن النبي وما ذاك إلا في توحيد الألوهية لله عز وجل بأن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسله أرسل رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين وأرسل معهم الكتب وأن الله تبارك وتعالى ليس له شريك في ملكه وأن الإيمان وأن الإيمان وأن, الإيمان وأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتي الزكاة وصوم ربضان وحد البيت من استطاع إليه سبيلا وأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر وتوحيد هذا توحيد الالوهيه صرف لا يصرف صرف كل ما يختص بالله عز وجل لله عز وجل فلا يصرف شيء مما هو لله لغير الله ولا, ولا يشرك مع الله ولا يشرك مع الله غيره ولا يشرك مع الله غيره توحيد عقائد عقائد تلك هي العقائة ما ربك وما دينك الإسلام. ما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة المكتوبة وتود الزكادة المفروضة وتصوم رمضان وتحُد الميت إن استطار إلي ذلك سبيلا ما النبيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تطيعه فيما أخبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما معنى أشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متبوع بحق إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه شهادة أن محمد رسول الله فكما شهدت لله عز وجل بالألوهية فشهدت لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فلا رسول بعده صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم عمره صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أخبر تصدق فيما أخبر وطاعته فيما أمر والبعد عما عن نهى عنه وزجر وأن تصلي عليه كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي العقائد وهذا هو الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة ما ربك och vadinnration ما ربك ما ربك ما ربك ما من, من, من ربك لأن الأرباب في الدنيا كثيرون الأرباب في الدنيا كثيرون فلم يوفق لهذا السؤال لهذه الإجابة إلا من وفقه الله عز وجل ربي الله حقا ونبي محمد صدقا وديني الإسلام ربي الله هناك من الناس من يقول ربي البهائم وهناك من الناس من يقول ربي الشجر وهناك من يقول ربي الكواكب وهناك من يقول ربي الفئران وهناك من يقول ربي الشمس وهناك من يقول ربي القمر اختلفت الأرضاب في الدنيا لذلك لا إله إلا الله كان معنى لا معبود بحق لأن المعبودات في الدنيا المعبودات في الدنيا أو في الدنيا كثير او الأرضاب في الدنيا كثيرون إذن لكن الذي هو رب بحق الذي هو رب بحق فهو المستحق الربوبي الأرض من يُعبد غير الله ففي الهند كما ذكرت تدخل البقرة عزكم الله على أعظم محلات الفكهة فتأكل منها ما تلز الأعين وتشتهي الأنفس و ولا يستطيع أحد أن يقول لها شيئا أو يطربها أو بل إن الإشارات إشارات المرور،, إشارات المرور تقفع البقرة في الهند إشارة المرور فتقف السيارات جميعها حتى تمور تلك البقرة يا شيك محمد يا عبا مسلم ربنا يبرك فيك ويحفظك أنتك أنت كل شوية تقول للصوت تراح الصوت تراح الصوت تراح أنت صنتي عندك ضعيف يا شيك محمد أن عندك ضعيف الله يبارك فيك ويحفظك أن عندك ضايع الشيخ ميتحاد كان بيتكلم والصوت كان واضح جدا وانت بتقول الشوت ضعيف دلوقت برضو قلت الفصوت تراح وبصلت لجيتك توتطój من الغرفة وجه الدخل تاني يبقى أنت لعيف عندك يا مولان كل شوية الصوت تراح وتقطع الشيخ الصوت راح اشمعنا مبرح يا شيخ ما كانش هنا الصوت رب الصوت كان بروح إن انت يا مولانا عندك بعيف وتعباء قلت لك ربنا يبارك فيك يا شيخ انا اشتري لك فلاشة على حسابي حتى نحظر من علمك يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك انما كل شوية الصوت راح انا اعمل ايه يعني اجعل ازبط لك الصوت عندك يا مولانا ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد يا رب معلش يعني أخوك الصغير يعني ربما يعني يدرع عليك في الحديث فمعذرة ربنا يبرك فيك شيخ معلش يعني أنتم أهل السماح والصف إذن إخواني وأخواتي الأمر لا يحتاج إلا لاخلاص إخلاص في النية إخلاص النية لله عز وجل حتى يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب الذي فتح الله عز وجل لنا بدون قصد والله بدون قصد يعني بعض الإخوة أشار على البعض الآخر ما رأيك في كذا ما رأيك في كذا فوفق الله عز وجل يسر الله عز وجل فأمر العلم العلم كما قلت شرف كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله وكفى بالجهل عارا أن يتبارع منه من هو فيه فمن ينغمس في الجهل والجهالة إذا قلت له أنت جاهل يقول لك سامحك الله أنا جاهل سامحك الله هل أنا جاهل وهو جاهل يعني يتردع ويتمورغ في وحل الجهل والجهالة وإذا قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا قلت له أنت جاهل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول لك سامحك الله أنا جاهل لا فيتبارأ من الجاهل أما العلم العلم فأجهل الجهال إذا قلت له أنت عالم يا سلام يتضجع بظهره إلى الوراء وكأنه يعني حال يعني أتته الدنيا في حجره لماذا؟ لأنك أعطيته قدرا أعلى من قدره أعطيته قدرا أعلى من قدره فلابد ف... وأن نأخذ على أيدينا وأن نأخذ على يد المقصر نأخذ على يد المقصر حتى يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين وينظر قومه ثم قال الله عز وجل في سورة, في سورة يعني سبحان الله العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وماذا وعمل الصالحات وماذا تواصل بالحق تواصل الصّ. تواصل بالحق. هل هناك حق من كتاب الله أن ييدرس هل هناك أحق من سنة رسول الله سوسلم أن تدارس هل هناك حق من شرع الله وكتب بالسنة أن نفهمها هذه الكتب التي عاافها عليها الزمن وأكل الطاب. وباضت فيها الحشرات آن الأوان أن نخرج تلك الكتب وأن نخرج ما فيها فهؤلاء بارك الله عز وجل في أعمارهم وبارك الله عز وجل في أوقاتهم وبارك الله عز وجل في علمهم فكانوا بحق هم أفضل منا لأنهم ألفوا لنا تلك الكتب وقالوا لنا خذوها جاهزة على طبق من فضة فافهموا ما فيها فلم ندري فلا نستطيع أن نفهمها فلا نستطيع أن نفهمها إلا إذا جلس شيخ وأخذ يحل لنا تلك الألغاز تلك الألغاز والله الذي لا إله غيره ذات معره وأنا أجلس بين يدي شيخنا العلامة المحدث أبا إسحاق الحويني حافظه الله عز وجل وبرك فيه وأسأل الله عز وجل أن يمد في عمره أن يمد في عمره أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يبارك لنا في عمره وأن يزده من علمه ذلك رجل المفضل بارك الله فيه كان يشرح في كتاب اسمه صيد الخاطر لابن الجوزي صيد الخاطر لابن الجوزي وكان في أحد الأبواب وتكلم الشيخ وصال وجال وصال وجال وشرح وشد وكان الشيخ ما شاء الله رب الله فيه كان إذا جلس في مدلس مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية المسجد لا يسعي المستمعين المسجد لا يسعي المستمعين شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الحواني في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الشيخ في محافظة الكفر الشيخ في مصر كان لا يسع المصلين بل كان الشارع يمتلع عن آخره في درس الشيخ وليس في خطبته فصال الشيخ وجال في كتاب صيب الخطر فوقع في بالي أن أشتري هذا الكتاب فاشتريته وجئت بهذا الكتاب لي أقول مثل ما قال الشيخ فلم أجر كلمة واحدة مما قالها الشيخ بارك الله فيه لأنها مفتيح مفتيح ربما يلقيها الله عز وجل عليك وأنت تجلس بين يدي شيخك لتتعلم منه أنت ربما جلست وأردت أن تتعلم من الشيخ فتسأل سؤال وعندما تسأل السؤال تقول له لا خلاص خلاص يا شيخ خلاص يا شيخ خلاص يا شيخ فهمتها قبل أن يجيبك الشيخ قبل أن يجيبك الشيخ تقول له خلاص يا شيخ خلاص فصح صح صح وصلت وصلت بدون أن يتكلم الشيخ سبحان الله يفتح الله عز وجل بجلوسك بين قدمي شيخك وبين وتحت ركبتيه بما لم يفتحه وأنت تجلس منكبا على كتابك هذه مقولة مهمة إخواني وأخواتي فاحفظوها جيدا يفتح الله عز وجل ما لم يفتح عليك وأنت منكب على كتابك ولذلك قالوا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه لأنه قبما لا يستطيع الكراءة قبما لا يستطيع الكراءة والله في أحد الجلسات مع شيخ وحبيبي الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حافظه الله ورعاه ووسع عليه وبارك في علمه وهيأ له من أمره رشدا كنت أتناول معه يا شيخ محمد في شابه في قريتنا شابه كنت أتناول معه طعام الغداء على ما أذكر كنت أتناول معه طعام الغداء ومن بركة مشيخ أهل السنة برك الله فيهم أنهم كانوا يقاربون أئمة المساجد منهم كما علم شيخنا الشيخ محمد أبو سلم يعني إذا علم الشيخ أن أمامه إمام وخطيب فيقاربه جدا منه فعندما علم الشيخ برك الله فيه أن إمام وخطيب قاربني منه وأجلسني لاتناول معه طعام الغداء في بيت إخواننا ف. جاء حديث وقف أمامي هذا الحديث معناه أن الإمام يا شيخنا الشيخ محمد أن الإمام يضمن صلاة يتحمل, يتحمل سهوة مأمومة أن الإمام يتحمل سهوة مأمومة يعني أنا أقف إمام أصلي بك وأنت خلفي فأنت سهوت فمن ضمن الأشياء التي يتحملها الامام عن المأموم كما أنه يتحمل أشياء أخرى يتحمل يتحمل سهوه يتحمل سهوه عذرا لحظة واحدة أرد على الهاتف برك الله فيكم لحظة واحدة أرد على الهاتف نعم نعم أيوة أيوة أيوة طيب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذرني إخواني وأخواتي بارك الله فيكم اظرا كنت ادق الهاتف على شيخنا الشيخ مدحك بارك الله فيكم كنت اذكره لان الساعه 10 وربع ففات على موعده الساعه 10 وربع 45 دقيقه المهم قلت للشيخ يا شيخنا كيف يتحمل الامام ولم افهمها كيف الاول الشيخ وهو يجلس على الغداء يد يأكل بها والأخرى ممسك الهاتف بيده الأخرى وينتهي من مكالمة تأتي أخرى وينتهي من مكالمة تأتي أخرى ولم يأكل الشيخ إلا بيد واحدة بارك الله فيه قلت له يا شيخان هذا الحديث وقف في أمامي ولم أفهمه فأريد أن أفهمه كيف يتحمل الإمام سهو مأمومه وما ذنب الإمام ما ذنب الإمام أن يتحمل سهو مأمومه يعني أنت تصلي خلفي وأنت سهوت في الصلاة أنا أتحمل خطأك كما قلت الآن كلام الشيخ أبو إسحاق الحويني في صيد الخاطر الذي لم أجد منه كلمة والله الذي لا إلى غيره كان درسا ممتع فلم أجد كلمة واحدة مما قالها الشيخ ولكن أخرج الشيخ تلك المعاني من بين الصطور وهذه, وهذه فتوحة الله عز وجل على العلماء فقال الشيخ بعد أن نظر إلي مبتسما قال لي أي, أن أي يغفر الله للمأموم ببركة الإمام انظر بعد أن كان الإمام فيها متهم أصبح الإمام فيها سبحان الله العظيم قال يغفر الله عز وجل للمأموم ببركة الإمام بسبب الإمام المقصود أنه لابد أن تدلس بين شيخ أمام شيخك بد أن تدلس أمام شيخك ولو لم تتعلم إلا مسألة كفاك أن تفعل المسألة يعني نحن نجلس مع شيخنا الشيخ حشام حفظ الله يوم الأحد من الساعة الواحدة ظهرا إلى أذن العشاء تصور هذا الوقت من الواحدة ظهرا إلى أذن العشاء ما تتكلم كلمة واحدة إلا ذكر لله وصلاة على رسول الله وصلاة وركوع وسجود ووضوء وقراء القرآن وسنة وكذا تصور ما هذا اليوم كيف سيكون يوم القيامة في صحيفتك هذا اليوم كيف سيكون يوم القيامة في صحيفتك أنت الآن مقتطح تلك الساعة مقتطح تلك الساعة مقتطح تلك الساعة حتى تدلس مع إخوانك وتدلس مع مشايخك وربما كان أولادك يبكون حولك ربما كان وراك مشاغل ربما كان وراءك عمل ربما كان وراءك وراءك زوج وأولاد ربما كان و... يعني كل واحد عنده مشاغل ف يحاول الانسان ان يهيئ الوقت حتى هذه الساعة يعني كيف ستراها في صحيفتك يوم القيامة انت جلست منذ الساعة ساعة مثلا فيها صليت على النبي خمس, خمس ست مرات وفيها سبحت الله خمس ست مرات وفيها سمعت الذكر سبعة من عشر مرات ويكفيك أنك لم تتكلم في هذا الوقت لو لم تسبح ولو لم تذكر ولو لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس يكفيك أنك امتنعت عن الكلام امتنعت عن الكلام فستأتي تلك الساعة لا كلام فيها يوم القيامة لأنه معظم كلامنا خطأ معظم حديثنا خطأ معظم جلساتنا خطأ معظم لقاءتنا خطأ مدونة علينا, مدونة علينا. أحصاه الله ونسوه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا يا سلام على تلك الآية ووجدوا ما عملوا حاضرا الله ستنقل تلك, ستنقل تلك الساعة وأنت في بلاد المغرب وأنت في الجزائر وأنت في مصر وأنت في مصر وأنت في ليبيا وأنت في تونس وأنت في اليمن وأنا في مصر ستنقل تلك الساعة قال بعض العلماء في قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حضرة قالوا بالصوت والصورة صوتا وصورة حاضرة ووجدوا ما عملوا حاضرة ما هو في الآية تاني أحصاه الله ونسوه ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد تدوين لا هذه الآية اختلفت عن نثيلاتها فقال ووجدوا ما عملوا حاضرة حاضرة بوضعه تصور لو أن إنسان مثلا سارق لو أن إنسان سارق وأخذ يفكر في السرقة وذهب وعد العدة وأخذ الحبل وأخذ السلم وأخذ وذهب وانتظر وأطفأ المصباح وفعل كذا وكذا وكذا وكذا كل هذه الأشياء ستصور صورت صورت تفضل أبا عبد الرحمن الشيخ مزار في تونس حافظك الله تفضل يا أخي دي صالة العشاء تفضل برك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المهم تصور أنت بجأ تلك الساعة هذه المشاهد قد صورت قد صورت و أعيدت أمام عينيك أعيدت أمام عينيك بالصوت والصورة ففي الساعة كذا قمت من المكان الفلاني وروحت وعملت كذا وكذا وكذا يا سوأتاه ما عملته سيصور ما ستعمله سيصور وما عملته صور ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تصور أنت أعزك الله لو أن إنسانا وقع في جريمة في جريمة معينة جريمة يعني غير مشارفة يعني جريمة كالزنى مثلا وهو رجل كبير في قومه ورجل له صطوة ورجل له كلمة في قومه ورجل له مكانه ومنزله وابن عز كما يقولون ويتعامل مع الناس من باب عالي وكأن الناس كأنه لا يخطأ أبدا وإذا أخطأ أحد الناس يسنه سنة وإذا يعني امتنع عن تنفيذ ما يحكم به عليه يعني يقيم الدنيا عليه ثم جاء أحد الناس إليه وقال له أنت يا فلا أين كنت البارح؟ أين كنت البارح؟ قال له كنت مثلا في المدينة ماذا كنت تعمل؟ قال له كنت أشتري كذا وكذا للأولاد مولانا الشيخ محمد تاني برضو يا مولانا ماهي وعنوان الموضوع دردش يا شيخ محمد دردش نحن ندردش نحن ندردش يا شيخ محمد نحن قلنا يا شيخ منتظرين الشيخ متحط الله يبرك فيك قال له أين كنت؟ قال له كنت أقدم مصرحة كذا وكذا قال له بل كنت في المكان الفلاني وعملت كذا وفعلت كذا وكذا وكذا ماشي مولانا الشيخ <تصفيق> يا شيخ محمد الله يبارك فيك انت طبقت حبل أفكاري والله ربنا عزك يا شيخ <تصفيق> انت بالدردش ما قلت لك دردش يا شيخ <تصفيق> ربنا عزك يا عبد الله ربنا يبارك فيك يا شيخ انا خلاص أنهي وأعطيك الحديث تتكلم بعض إخواننا إن كان هناك يعني من يريد أن يلتمس من علم الشيخ محمد ربنا يبارك فيه وحفظه وإحنا شيخنا والله ما تقدمنا عليك إلا لأننا دخلنا قبلك ولو دخلت أنت قبلنا ما تكلمنا ولا تركنا الكلام معك لأنه كما تعلم أنه قال العلماء يجوز أن يتحدث المفضول في وجود الفاضل فأنت فاضل يا شيخنا ونحن مفضولون ويجوز أن نتحدث أمامك فعذرا شيخنا المهم قال له بل كنت في المكان الفلاني وفعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. من جلك؟ لا ما حصلش جل تبخد الإستوانة دي حطتها على الكمبيوتر شوف في اللي فيه صحيب دا كاد الإستوانة أو الفيديو ورح حطه في الفيديو وجد نفسه مصورا بالصوت والصورة في كل خطوة وكلمة قالها وكل فعل فعله فعل في تلك الليلة آه. يا للعار اول حاجة عايجي رايح يقول له مش هينفي مجا مش يقول له انني مشاني اللي عامله لا هيجي جاي اللي اقعى يكون حد عرف اللام اللي حد يعرف البتاع ديه خلاص يعني بيشوف الأول فيه كم واحد عرفه يقول له لا خلاص يا مولانا أنت يا شيخ يا عم الحج احنا ما ما مش هقول لحد على الكلام دي يبدأ بجأ يسوم يقول له طيب ديني بجأ الاسطوانة دي يقول له آه تشتريها بكام أتدري يا عبد الله أو ترى يا عبد الله بكم يشتري هذا الشريط بكم يشتري تلك الاسطوانة بكم يشتري تلك الاسطوانه حتى يحفظ نفسه ويحفظ سمعته امام الناس يحفظ نفسه وسمعته الناس هذه مشكلة دنيويه فما بالنا إذا ما وقعنا في هذا الخطا وصوره الله عز وجل لنا واثر ذلك على اخوانا و يوم ام يقارن الله عز وجل بذنوبنا ما دبنا اعترفنا بالذنب واصررنا على والاصرار على على الصغيرة يدعلها في حكم الكبيره فلا بد أيها الإخوة والأخوات أن نعود إلى الله عز وجل وطرون أني قد بح صوتي وأسأل الله عز وجل أن يجعل تلك اللحظات في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعلى أترك الحديث الآن لشيخنا الشيخ محمد أبو مسلم حفظه الله تبارك وتعالى وأرجو من الإخوة اللي بيسجلوا يعني يفصلوا بين كلامي وبين كلام الشيخ محمد لأن يعني ربما سجل كلامي كلام بجانب كلام الشيخ محمد فقد يفسد كلامي كلامه بارك الله فيه ونفع به وبعلمه انه ولي ذلك القدر عليه فارضوا اون تفصلوا التسديل ثم تبدأوا التسديل للشيخ محمد بارك الله فيكم افصلوا التسديل ربنا يبارك فيكم وبعد ابدأوا تسديل للشيخ محمد بارك الله فيه الاخت ام عبد الهوارف والاخت عز ام محمد ربنا يبرك فيكم افصلوا التسديل بتاعي ثم وارضوا الحفاظ على هذه